أنتَ كُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألْتُوهُ وَإِن تَعُدُونِ عَمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ نَظَلُوا كَفَرَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ دَعْهَا ذَا الْبَلَدَ مِنَهُ وَدَرِبِي وَدَنِيَ أَنْ عَدَى الْأَصْلَامِ رَبِّ إِنَّهُ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 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤفضهم ليوم تشفص فيه الأبصار